إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المُؤمِنِين. مِنِّنَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقُوا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقُوا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا